مَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَاذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيَاءَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وطبع الله عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُل لا تَعْتَذِرُوا لَنُ مِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَّ اللَّهُ مِن أخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَوْرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ تَوْرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَوْرَضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْعُرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها خَالِدِينَ خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلمون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 الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإنصادا وإنصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن ردنا إلا الحسنى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 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنُ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنُ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ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 ومن اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملق السماوات والأرض يحيي ويميت وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مَخْمَصَةٌ في سبيل الله ولا يطعون وَلَا يَطَوُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ مِيلٍّ الَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُ نفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجذيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 قاتل الذين يلونكم من الكفار واليجدو فيكم غلوا واعلموا أن الله مع المتقين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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا لَّا يَرْجِسُهُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مرتين ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يُذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّزَغَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ حَذَرٍ ثُمَّ من صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم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 قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات ولغض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس لنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا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 كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعل لكم فِي ففي لرض من بعدهم كيف تعملون؟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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ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 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرًّا امستهم اذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَا إِذَا كنتم فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا نعام حتى سَإِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْدَانَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا كنا نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بلمس كذلك نفصل لايات لقوم يتفكرون.